جعل جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الحديث كما هو ظاهر من لفظه يتعلق بموضوع الشفعة والشفعة قيل لها ذلك لما فيها من معنى الشفع وذلك أن الشريك يضم إلى حصته حصة شريكه ويكون ذلك ملكا له بشرطه كما سيأتي ان شاء الله وتعرفون الشفع والشفاعة فال وأما معنى الشفع في الاصطلاح فيمكن أن يعبر عنها بعبارة تقربها فيقال بأنها انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه انتقالاً اختيارياً بثمنه الذي استقر عليه العقد بثمنه الذي استقر عليه العقد الآن انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه انتقالاً اختيارياً انتقلت إليه انتقالا اختياريا سواء كان ذلك ببيع رعه إياها أو كان ذلك بهبة وهبه حصته أن مشترك مع إنسان في أرض وهذه الأرض ملك مشاع بينكما يعني ليست محددة مقسمة لا هذه الأرض في سكها كتب باسم مالكين فهنا إذا باع الشريك نصيبه إلى شخص آخر فيحصل لهذا الإنسان الشريك الأول الذي ما باع يحصل له ضرر لأنه سيدخل عليه إنسان الآن يشاركه في ملكه وقد لا يتلاء معه وقد لا يستطيع التفاهم وقد يكون هذا الإنسان صعبا في تعامله فمن حقه أن يحصل أن ينتزع هذه الحصة بثمنها الذي استقر عليه في مجلس الذي استقر عليه العقد مطلقا استقر عليه حتى لم يكن في مجلس العقد لو أنه ما باعه لو أنه وهبه قال أنا حصتي هذه وأنا تصرف فيها كما أريد فهي هبة لك يا فلان فمن حقه حق الشريك أن ينتزعها طيب هذا الموهوب والهبة يحصل بها الانتقال ويتملكها الموهوب في القب فيقال هنا تنتزع وينظر في قيمة هذه الأرض ماذا تساوي هذه الحصة هذا النصيب ويعطيه يعوض مكان هذا يعطى لهذا الموهوب القيمة تثمن الأرض ويعطى ذلك للموهوب لأن الواهب انتقلت من ملكه بالهبة إذا كان ذاك قد قبضها والقبض في الأرض كما سبق يمكن أن يكون بالتخلية أن يخلي بينه وبينها أن يرفع يده منها وهكذا لو أنها انتقلت إليه ب. لو أنه جعلها مثلا جعلها وقفا قالنا هذا الجزء هذا أنا ساجعله وقفا للجمعية الفلانية تعالوا هاتوا حطوا مبناكم هنا فمن حق الشريك أن يأخذ هذا النصيب ويعوض هذه الجمعية بقيمة المثل لماذا لأن حقه متقدم ثابت فليس من حق الشريك الآخر أن يهب هذه الأرض ولا أن يوقفها وهكذا أيضا لو أنه تصدق بها على إنسان أو غير ذلك فكل ألوان الانتقال الاختياري تدخل فيه ولو كان ذلك بلون آخر من المعاوضات مثل لو أن امرأة تشارك أخرى في هذه الأرض فطلبت الطلاق من زوجها فقال لا أطلقك إلا على عوض فقالت نصيبي من هذه الأرض هو العوض في الخلع فمن حق الشريك أن يمتنع وأن يأخذ هذا النصيب وتعطى هذه المرأة عوضا عنه قيمة المثل تثمن لها هذه الأرض ويعطى لها ويكون هذا هو العوض لو أنه قتل إنسانا ثم قتله ثم بعد ذلك اصطلحوا واتفقوا على أن يعطيه هذه الأرض ويتنازلون يعطيه نصيبه الآن هذا مو بيع قال أنا أعطيك في مقابل العفو أو التنازل عن القصاص قتله عمدا مثلا فقال أنا أعطيك هذا الجزء فمن حق الشريك أن يمتنع ويده أثبت من يد هذا الطارئ الجديد وذاك تثمن له الأرض ويعطى قيمة المثل واضح إلا إذا انتقل انتقالا اضطراريا أو انتقال لا خيار فيه أصلا وما هو الانتقال لا خيار فيه الميراث لأن الميراث هو انتقال لا بد منه لا يحتاج إلى موافقة الورثة ولا يحتاج إلى شيء آخر بمجرد الموت المال ينتقل إلى الوارثين فعندئذ هل الشريك يقول والله أنا ما أريد الآن صارت هذه لما وزع الميراث صارت نصيب الولد الفلاني وأنا الولد الفلاني لا أستطيع أن أتعامل معه وأنا أريد الشفعة أنا أولاده ما يستطيعني ليسوا كأبيهم من حق الشفعة نقول ليس ذلك من حقك واضح وهذا هو القول الوسط والله تعالى أعلم من أقوالي أهل العلم بين من قال إنها لا يحصل لا تحصل الشفعة إلا إذا كان ذلك بعوض بمعاوضة مالية في البيع مثلا وبين من وسع المجال تماما فيقال إذا انتقل انتقالا اختياريا فمن حقه الشفعة وإلا فلا شفعة له إذا كان ذلك يعني إذا كان الشريق قد باعها فهنا نقول بالثمن الذي استقر عليه العقد استقر عليه العقد بمعنى لو أنه تعاقد معه في بداية الأمر على أن يبيعه حصته بثلاثة ملايين ثلاثة ملايين واتفق معه على هذا وكتبوا بينهم وبعد أيام جاء إليه وقال له لعلك تنزل والأراضي الآن إلى نزول والعقار كاسد وأنا يعني كثيرة علي هذه وجاء له بمن يشفع ربما بمن يعرفه فباعه إياها بمليونين ونص فالآن ما هو الآن إذا جاء الجار وقال أنا من حق الشفعة فأي الثمنين يدفع من أجل أن يأخذها به أي الأخير اللي استقر ما يلزم بالأول ولو قال له الأول وأروه الأوراق ثم تبين له فيما بعد خلاف ذلك فمن حقه المطالبة بالفرق جيد لكن لو أنه قال عن الجار لو قال أنا أريد أشتريها لحق الشفعة ولكن هذه الأرض أنت تريد تبيعها بثلاثة ملايين وأنا أريدها منك مليونين هل يكون له حق في هذا يتنازل صاحب الأرض ويبيعها مليونين من أجله لا بالسعر الذي يفرضه به لكن لو أنه لو أن الجار الآخر قال له أنا سأبيع هذه الأرض هي تسوى ثلاثة ملايين وقال له أنا سأبيعها بستة من أجل أنه لا يفكر فيه أخذها ويسقط حقه فإذا كانت تحايل بهذا التحايل فالشفع ثابت في حق الجار الأول تعرفون الكلام في الحيل وموقف الشرع منها وأن المحتال يعامله بنقيض قصده لكن لو ما كانت حيلة هي الأرض تساوي ثلاثة ملايين وباعها بثلاثة وهو طلب فيها ثلاثة ملايين ومئة ألف مثل هذا في مجال العادات في مثل هذه المبالغ يكون ليس في إشكال فيقال لهذا الجار تريدها هذا قيمتها وإذا كان لا يريدها سقط حقه والأقرب في فيما يتعلق بثبوت حق الجار أنه أن ذلك يعتبر فيه يعني بعض أهل العلم يقولون لا بد فيه من إبدائه أو المطالبة بذلك أو إبداء الرغبة بها مباشرة بمجرد ما سمع أن هذا الإنسان سيبيعها يقول أنا احتفظ بحقي فإن سكت يقولون يسقط حقه والواقع أن هذا يختلف قد يكون هذا ما بلغ أصلا ما علم كان مسافرا في الإجازة ويوم جاء وإذا الأرض ما قبل بالشهر فحقه ثابت قد يكون هذا الإنسان علم لكنه ما استطاع الوصول إليه فحتاج مدة حتى وصل إليه لسبب أو لآخر محبوس في مكان ما استطاع الاتصال فحقه ثابت واضح لو أنه قال أنا أريد الأرض لكن أريد أن أقلب النظر أنظر ماذا عندي من أموال ثم بعد ذلك سأخبرك بعد يومين ثلاثة أيام فينتظر لا تبع الأرض، فهذا حق ثابت له، ولا يقال إنه يسقط حقه إما تأخذه الآن ولا ولا يُلا يسقط مباشرة، خاصة الأشياء التي ذات قيمة، يحتاج الإنسان أن ينظر يفكر ولربما يشاور، نعم، أهل الخبرة أو نحو هذا، وقد يكون أصلا ما تقدم لأنه لا يعلم أن المسألة تحتاج أن يبدي فيها مطالبه نحو ذلك رجل. بطيء ولا يعلم أصلا بهذه القضايا ما يعلم أصلا له حق فجاء إلى المشتري وقال له أنا أريد أن أشتريها منك كم اشتريتها قال أنا شاريها بثلاثة ملايين قال أنا أشتريها منك بثلاثة ملايين ومئتين بس أنا متضرر الآن وأنا أريد الأرض كلها تكون لي ففي هذه الحالة ماذا يقال يقال له أصلا لك حق في الشفعة لأنه من الناس من لا يعلم بهذا ولا يقال بأن القانون لا يحمي المغفلين لا القانون أصلا ما وضع إلا لحماية المغفلين أولا قبل غيرهم فهذه من أبطل القواعد وأفسدها التي يلوكها بعض الناس يرددونها ويتوصلون بهذا إلى تضييع حقوق الناس قانون إذا ما كان يحمي الضعيف والأغرار الذين لا يعرفون بحقوقهم وتفاصيلها فيحمي حق من إذن فالطيب يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في حقي أو في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم هذه الجملة دلت على أنه إذا حصل القسم سقط الحق في الشفعة وهذا قال به عامة أهل العلم أنه لا حق للجار في الشفعة فيما كان مقسوما بمعنى الآن هذا مخطط وهذا وأنت عندك أرض ولجارك أرض فهذا الجار أراد أن يبيع أرضه فهل لك حق في هذه الأرض وأن تقول أنا لي حق الشفعة وليس من حقه أن يبيعها حتى يعرضها علي أولاً هل من حقك هذا الجواب لا وليس مطالبا بذلك واضح فهنا قوله صلى الله عليه وسلم أو عن حديث جابر قول جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة من أهل العلم من يقول إن هذه الجملة فإذا وقعت الحدود إلى آخره أنها من كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنها من قبيل المدرج وهذا خلاف الأصل الأصل أن هذا كلام متحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه نعم ويقول هنا فإذا وقعت الحدود يعني حددت الأملاك أنت لك من الناحية الفلانية إلى الناحية الفلانية هذه أرض كانت مشاعة اثنان يملكون هكتارا من الأرض ثم قسموها من الناحية الفلانية إلى الناحية الفلانية لك أنت هذه ومن الناحية الفلانية إلى الناحية الفلانية هذه لي قلنا الآن حدت الحدود قالوا صرفت الطرق صرفت الطرق يعني جعلت الطرق الشوارع فحصلت الحدود وحصلت أيضا الطرق فعندئذ لا شفعة تماما كما نقول الآن لو أنه وضعت مساهمة اشترك عشرة من الناس في أرض كبيرة ثم بعد ذلك قسموها وصرفوها قطعوها إلى أراضي وكل واحد صار له نصيب معلوم من هذه الأرض فهنا ليس لأحد حق في الشفعة لكن قبل ذلك لو جاء واحد وقال أبيع نصيبي فلهم حق ثابت فيها جميعا هذا فيما لم يقسم ولهذا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لابد من هذين القيدين حدود وتصريف الطرق لو أن وقعت الحدود حددت يعني ولكنها ما صرفت الطرق هذه مزرعة بوابتها وحدة فيها مبنى واحد استراحة مثلا وبئر واحد فاتفقوا قال خلاص أنت لك من الحد الفلاني إلى الحد الفلاني وأنا من الحد الفلاني لكن إلى الآن الباب واحد تحتاج إلى أعمال من أجل قسمها وهذا المبنى الذي في داخلها سيكون نصيب من كيف سيقسم والبئر وكيف سيكون السقي فعندئذ الشفعة ثابتة لاحظ حدة الحدود الآن لكن بقي القيد الآخر صرفت الطرق فإذا كان إذا كان الشريكان يشتركان في المدخل لم يقسم بعد ما صار لهذا طريق وهذا طريق أو يشتركان في البئر أو يشتركان في المبنى الذي في داخلها فعندئذ الشفعة لازالت ثابتة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصرفت الطرق فهنا ما صرفت الطرق لو كانت القضية ما هي بطرق صرفت الطرق أنت لك هذا, هذا باب لك فتح من هنا وهذا لك باب ووضع بينهم حد وشبك أو جدار وانتهت لكن لازالت البئر واحدا فهم يشتركون فيحصل ضرر بهذا السبب ويحصل تنازع فمن حقه الشفعة لازالت باقية له لو كان هؤلاء يشتركون في فلة هذه الفلة لها مدخل وصالة ودرج في وسط الصالة وهي عبارة عن دورين وهي ملك مشاع بينهم فقالوا خلونا نقسم أنت لك الدور العلوي وأنا لي الدور السفلي قسموا والدور العلوي واضح والدور السفلي واضح لكن أراد هذا أن يبيع نصيبه صاحب الدور العلوي مثلا فهل تسقط الشفعة ولا تبقى ثابتة تبقى ثابتة لماذا؟ لأن هذه القضية لازالت فيها أم أمر مشترك يتعلق بالملك. هذا الشريك الجديد سيدخل معه في الصالة ويطلع فوق مشترك معه لربما حتى في المطبخ إلى الآن أو في الماء وفي عداد الكهرباء. فمثل هذا يحتاج أنه يقسم. لكن لو أنهم اتفقوا وذهبوا وضعوا لهذا عداد وهذا عداد وضع له هذا مدخل جانبي وهذا له مدخل. آخر فعند إذن لا شفعة واضح الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود إلى آخره هذا مبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الجار أحق بساق به وأيضا بيصاق به بالصاد والسين الجار أحق بيصق به أي جار هل هو مطلق الجار هل هو مطلق الجار إذا جاء جارك سيبيع بيته هل أنت أحق به لابد أن يأتي إليك ويعرض عليك أولا ولا المقصود الجار الذي بهذه المثابة الذي لم يحصل بينك وبينه مقاسمة جار لي تشترك معه في هذا الملك ولم يحصل تمييز في هذه الأمور التي أشرت إليها آنفا هذا هو المراد فإذا هذا العموم في قوله الجار الصيغة عموم فهذه تحمل على معنى خاص، فيكون ذلك من قبيل العام المراد به الخصوص. وأصحاب المجاز يقولون إن هذا من قبيل المجاز، وهذا مثال على التأويل الصحيح عند الأصوليين. تأويل عند الأصوليين ثلاثة أنواع: تأويل صحيح، والتأويل بعيد، و. يعني خطأ والنوع الثالث الذي يسمونه باللعب الذي لا يستند إلى شيء أصلا في القول الغافضة إن الله يأمرك تذبحوا بقرة قال عائشة فهذا لا يلتفت إليه أصلا لا يستند إلى شيء لكن هناك تأويلات هي عبارة عن خطأ أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل قالوا المقصود بالمرأة يعني الصغيرة فهذا تأويل يعتبر خطأ لأن الصغيرة لا يقال لها امرأة لكن التأويل الصحيح هذا حملناه من المعنى المتبادر إلى معنى آخر والقرينة موجودة وهي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي عندنا فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نعم وال الآن هذا الحديث الذي حديث الباب هو في العقار ولا لا أليس كذلك إذا صرفت الحدود طيب هذا أمر متفق عليه لا أشكال فيه أن الشفعة في العقارات، لكن هل تكون في المنقولات؟ هل تكون في المنقولات؟ المنقولات مثل ماذا؟ تشترك مع إنسان بسيارة، هذه السيارة ينقل عليها أناس ركاب، فأراد هذا الشريك أن يبيع حصته. وسيأتيك شريك جديد الآن الله أعلم كيف ستتعامل معه فبعض أهل العلم يقولوا لا ليس في هذه الأشياء شفعة إنما الشفعة في العقارات الحديث هنا إذا صرفت الطرق السيارة ما فيها لا تصرف طرق ولا حدود ولا يمكن السيارة تقطع نصفين فعندئذ يقول لا شفعة وهذا الكلام في نظر والأقرب أن الشفعة تقع في هذه الأشياء التي يحصل فيها الضرر على أحد الشريكين فالإسلام يحفظ له حقه فإذا كانوا يشتركون مثلا في سيارة فمن حقه الشفعة إذا جاء نصيبه يبيع صاحب آخر يبيع فيقول لا مؤسسة أحيانا قضايا ما لها شيء يذكر قد لا يكون هناك حتى مكاتب لكن عندهم مؤسسة تقوم بخدمات رسائل جوال مثلا تزويد الناس برسائل او مزود خدمة او نحو هذا ما فيه شيء تلمس باليد ما في لا سيارات ولا في ولا في اي شيء وهو في بيته ومعه شريك لان لازم يدفع رسوم على هذا فقال انا والله سابيع حصتي وهذه المؤسسة صار لها سمعة وبدلاً كان تباع بسعر جيد فقال أنا سأبي حصتي فالشريك من حقه أن من حقه الشفعة لاحظ مع أنه ما في شيء لا من المنقولات ولا من العقار وكذلك لو كان بين هؤلاء مكتبة كتب وهذه المكتبة إذا قسمت سيحصل ضرر عليه هذه ما يوجد إلا على نسخة واحدة لو كان هناك من كل كتاب أكثر من نسخة فلا إشكال خذ نسخة وتبقى نسخة أخرى لكن هي على نسخة واحدة مكتبة متكاملة في الفنون المختلفة ويشتركان فيها فجاء بيع نصيبه. الآن سيأتي شريك جديد سيدخل معه في المكتب ويقاب له 24 ساعة فمن حقه الشفعة لاحظتم؟ من حقه الشفعة لكن إذا أمكن قسمها فلا إشكال من كل كتاب نسختان فهذا له نسخة وهذا له نسخة كذلك الأشياء التي يمكن أن تقسم بلا ضرر الآن هؤلاء يشتركون في سيارة خذ واحدة وأنا واحدة هي مجرد سيارات ما هي مؤسسة كذلك أيضاً لو أنهم يشتركون في طعام في تمر عندهم كمية من التمر, التمر اشتروها يريدون بيعها فهذا قال أنا أريد أن أبيع نصيبي يقول له لا إشكال يقسم نصفين وهذا نصيبك وهذا نصيب لو كان عندهم أكياس من الرز فتقسم ولا يحصل ضرر بسبب هذا إذن الشفعة تكون في المنقولات وتكون في الأشياء الثابتة العقار وتكون أيضا حتى في الأمور الأخرى التي ليست بمنقولات ولا من قبيل العقار هذا فيما يحصل فيه الضرر وما لا يحصل فيه الضرر فلا شفعة فيه نعم نعم طيب الشفعة الآن ل إذا كانت لاثنين يعني هم هؤلاء ثلاثة يشتركون في في هذه الأرض فواحد باع نصيبه الشفعة تكون لمن؟ الشفعة لمن تكون لمن؟ للاثنين تكون لهما طيب كل واحد كم يأخذ من هذه الأرض الآن بقدر حصته إذا كان كل واحد له الثلث والثالث أراد أن يبيع الثلث فإن هذين كل واحد له أي نعم بقدر حصته بالتساوي يقسم الثلث على قسمين لو كان لأحدهما أكثر من الآخر فإنه يأخذ من هذا بقدر حصته بقدر حصته واضح؟ طيب لو أن هذه الآن لو أن شريكه باع نصيبه إلى اثنين باعه إلى اثنين يعني هذا يملك النصف وهذا يملك النصف الآن وصاحب النصف باع نصيبه إلى اثنين هذا له ربع وهذا له ربع فصاحب الآن الشفعة صاحب الحق له أن يأخذهما جميعا يطالب بهما وقد لا يستطيع هذا يقول أنا ما أستطيع أو أنا ما أريد هذه الناحية أو هذا فلان أنا ما عندي معه مشكلة بالعكس هو أفضل من شريكي الأصلي لكن المشكلة في هذا أنا لا أريده يأتي معي فله أن يأخذ نصيب أحد الشريكين واضح؟ يقتصر عليه كذلك لو أن الاشتراك بينهما كان في أرضين فجاء الشريك وباع نصيبه من الأرضين فله أن يأخذ له الشفعة فيهما وله أن يقتصر على واحدة منهما كان يقول تلك الأرض أنا لا إشكال عندي لكن هذه أنا أطالب بحقي منها في الشفعة فله ذلك لا يلزم يقال لا بد أن تأخذ نصيبين من الأرضين هذا ليس لازم نعم وهكذا لو أنهم ثلاثة اثنان أراد أن يبيع حقهما فجاء واحد واشترى ذلك طيب باقي واحد الآن من الشراكة له أن يأخذ النصيبين وله أن يقتصر على واحد أن يقتصر على واحد منهما نعم طيب لو أنه مات قبل أن يطالب لعذر مقبول يعني مثلا بيعت الأرض ومات أو أنه ما علم كان في المستشفى فما فيبقى الحق لمن للورثة يبقى الحق ما يقال لهم لا الآن لازم مجرد ما علمتم قال لهم مشغولين فيه الآن تو ميت ويذهبون يطالبون بالأرض هذا غير صحيح فمثل هذه الأشياء لا شك أنها تراعى نعم تفضل وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطه وأنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القرباء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل نعم هذا الحديث يتعلق بالوقف والصحابة رضي الله عنهم حينما يسمعون قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مباشرة يبادرون ويستجيبون فعمر رضي الله تعالى عنه نظر في أفضل ماله وتلك الأرض التي في خيبر فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم شاوره فيما يصنع فيها ما هو الأفضل فهذا الحديث على كل حال يتعلق بموضوع الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل تسبيل المنفعه تحبيس الأصل فالأصل لا يباع ولا يوهب ولا يرهن وتسبيل المنفعة هذا ال الوقف يحصل بالقول ويحصل بالفعل والقول منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية منه ما هو صريح منه ما هو كناية الصريح مثل أن يقول أوقفت أو جعلت هذه الأرض وقفا وقفت وقفت كل هذه العبارات لا إشكال فيها فلفظة الوقف أو التوقيف أو نحو ذلك أذا من الألفاظ الصريحة وهكذا لفظة التحبيس يقول حبست هذه الأرض حبست هذه المزرعة حبست هذه العمارة حبست هذه السيارة وهكذا التسبيل يقول هذه البئر سبيل سبلت هذه المزرعة سبلت هذه البراده، سبلت هذه السيارة فهذا كله من الصريح العبارات الصريحة في الوقف وهناك عبارات أخرى هي كناية والكنايات عادة في هذا الباب وفي غيره يستفصل من قائله ماذا تقصد بهذا يعني على نيته إن قصد الوقف فهو وقف مثل أن يقول هذه أبدت أو وبدت هذه الأرض نعم وكان يقول مثلا حرمتها أو جعلتها صدقة إذا قصد بذلك الوقف إنها تكون وقفاً. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وبالفعل مثل ماذا؟ الفعل لو أنه جاء وبنى ما تكلم ولا قال وقفت ولا ولا كتب ولا شل. عنده أرض وجاء بمقاول وسوى معه مخطط مسجد وبنوا هذا المسجد وفتحه للناس. ماذا تكون هذه الأرض؟ وقف. يعني هذا اللي بنى هذا المسجد مثلا الآن جاء وقال هذه وقف يحتاج يقول مثل هذا لا يحتاج أن يقول مثل هذا فتكون وقفا والقراءة تدل على هذا مبنى مثل هذا مبني مصمم على أنه مسجد بخلاف ما لو كان عندهم في الحي لا يوجد مسجد ففتح دكانا عنده في البيت فارغ ما أجر وصاروا يصلون فيه مؤقتا فمثل هذا أو فتح للناس الباب وخلهم يصلون في الملحق أو يصلون في الحديقة فهل تكونوا وقفا بهذا الجواب لا لا تكونوا وقفا نعم إلا إذا نواها نواها وقفا لو أنه عنده أرض وجاء وسورها وأذن للناس أن يدفنوا موتاهم فيها ماذا تكون هذه الأرض تكون وقفا وهكذا طيب الوقف على كل حال من الأعمال الطيبة التي يبقى أثرها للإنسان يعني قد الإنسان يتصدق بشراب يشربه الناس أو بطعام يأكلونه ثم يذهب لكن الوقف يبقى و ينتفع به إذا كان له أجره مثلا أو ثمر أو نحو ذلك ولكن الأصل يبقى محبسا فتستمر هذه الصدقة ويستمر له الأجر على هذا العمل وبعض أهل العلم يقولون إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من أوقف في الإسلام وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة هو أول من فعل هذا وذكر جماعة من أهل العلم أن الجاهليين ما كانوا يعرفون الوقف ما كانوا يعرفون الوقف على كل حال إن كانوا لا يعرفون الوقف فأظنه كان موجودا عند أهل الكتاب وهو موجود عندهم الآن وبكثرة كثير من أعمالهم يجعلونها من هذا القبيل وعلى كل حال الصحابة كثير منهم وقف عمر كما في هذا الحديث وعثمان وعلي وفاطمة وأكثر من ثمانين صحابيا أوقفوا ولكن هذه الأوقاف كما هو الغالب تبقى في حياة الواقف وقد تبقى في حياة أولاده وإذا طال أمدها بقيت في في الأحفاد ثم بعد ذلك تضيع غالبا هذا اللي يحصل يعني المدينة مثلا مكة كم فيها من الأوقاف من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا لو كانت الأوقاف ثابتة على حالها لربما ما وجد الناس مكان يجلسون فيه ولكن تبقى مدة من الزمن ثم بعد ذلك يأتي من يستحوذ عليها وتذهب بلاد المسلمين الأوقاف التي فيها العراق بل حتى في القرون القليلة في القرنين الماضيين الأوقاف التي وقفها أهلها هذا يوقف نخيل وهذا أرض وهذا بيت أو نحو ذلك أين هي؟ تذهب وتضمحل لا يكاد يبقى منها شيء كثير من الناس يوقفون سواء كان ذلك الوقف قليلا أو كثيرا ولكنه للأسف لا يستمر لا يستمر وغالبا ما يكون هذا بسبب أن هذه الأعمال يشرف عليها أفراد يقول الناظر على الوقف الأصلح من أولادي أو فلان وفلان من أولادي ثم الصالح منهم أو الأصلح منهم ثم بعد ذلك الله أعلم كيف سيكون الجيل الذي بعدهم والجيل الذي بعده خاصة إذا كانت هذه الأوقاف ما عادت لأن العمارة كم عمرها الافتراضي عندنا ثلاثين سنة ثلاثين سنة ولا لا هذا كذا يقول أهل الخبرة ثلاثين سنة بعد ثلاثين سنة تبدأ بالعمر الثاني خلص تحتاج سيانة تحتاج ترميم ثم بعد ذلك فإذا كانت ما يأتي لها دخل يذكر تهمل ثم يضيع الوقف وأفضل طريقة في تلافي هذه المشكلات هي أن تدار هذه الأوقاف بمؤسسات وليس بأفراد لأن عمر المؤسسات أطول من عمر الأفراد عادة واضح كان يقول الإنسان مثلا هذا وقف تشرف عليه جمعية تحفيظ القرآن يعطى منه للفقراء بقدر كذا ولهم هم الجمعية بقدر النصف مثلا ولمن يحتاج من ذرية مثلا بقدر كذا لاحظتم فالمؤسسة أطول عمرا من أفراد قد يموتون بعده بفترة وجيزة على كل حال هنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أو حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها تصدق للاحظ التعبير الآن حبست فالتحبيس كما قلنا من الألفاظ الدالة على التوقيف على الوقف نعم وهو من الصريح قال فتصدق بها عمر هنا هل تصدق بها هكذا ولا المقصود أن أوقفها أوقفها بدليل أنه قال غير أنه لا يباع أصلها فلفظ تصدق ليست بصريحة فقصد بها هنا الوقف قال غير أنه لا يباع أصلها غير أنه لا يباع أصله هذا يحتمل أن يكون من كلام عمر رضي الله عنه نعم كما هو الظاهر من هذا السياق ولكنه في البخاري في الصحيح صحيح البخاري عن نافع أن ما يدل على أن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق من ثمره فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لقنه هذا الأمر واضح يعني غير أنه لا كذا ولا كذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقنه إياه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء يعني جعل الغلة من هذا الوقف في الفقراء وفي القربة يعني قرابه عمر وفي الرقاب يعني العتق وفي سبيل الله يعني الجهاد وابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به السفر والضيف يعني يعطى قراه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بإيش أن يأكل منها بالمعروف يأكل منها بالمعروف هذا أحيل إلى المعروف وما أحيل إلى المعروف يختلف بحسب المكان والزمان وبحسب الوقف أيضا وما يحتاج من مؤن وأعمال ومن أهل العلم من يقول إنه يعطى أجرة المثل إذا لم يكن للواقف ما يوضح ذلك ويبينه فإنه يجرى على شرط الواقف يعني الواقف لو قال عشر بالمئة من الأجار للناظر للقائم عليها ثم بعد ذلك يصرف من هذا الدخل في إصلاحها وما زاد يوضع للفقراء وال. مساكين الآخري فهذا يجري على شرطه كثير من الناس يقول عشر بالمئة للناظر لكن هذا طبعا يتفاوت الوقف قد يكون دخله عشرة ملايين وعشر بالمئة في السنة معناها أن بيجيه مليون وقد يكون دخل هذه أربعين ألف ففرق فالشاهد من أهل العلم النظر إلى هذه القضية قال لا لا يعطى عجرة المثل هذا متى إذا كان لم يحدد الواقف أما إذا حدد فلا إشكال إذا لم يحدد قال يعطى بالمعروف مثلا يأخذ بالمعروف أو تركها هكذا فالقاضي جعل عليها مضارا فإنهم يعطون يعطون إما يعطون أجرة المثل نعم أو يعطون نسبة معينة وكثير من الناس الذين يعطون هذه النسبة عشر بالمئة هم غير غافلين عن كون هذا كثير في حالات غير قليلة لكنه يقول أنا أريد أن أعطيهم من أجل أن يقوموا بالوقف ويولوه عنايتهم لكن إذا كان ما يأتيهم شيء يذكر فالوقف يحتاج إلى متابعة يحتاج إلى أصلاح يحتاج إلى متابعة الأجارات وتأجير ولا تهمل هذه ما أجرب ثم ينقطع عني هذا لكن نعطيهم هذا القدر من أجل أن يقوموا عليه على كل حال فمن أهل العلم يقول بقدر عمله وجرة المثل ومنهم من يقول نعم طيب يقول هنا على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل متأثل يعني إيش يعني ما يأخذ معه مال واضح ما يأخذ معه مال يعني الآن لو فرضنا هذه المزوعة فيها تمر فجاء هذا الناظر على الوقف وأخذ منها عشرين صاعا وقال سأضعها عندي في البيت. ما هو طعام لصديق ولا لضيف ولا لي ولا يأكل هو ما يحتاج إليه لا لا قال أنا أريد أن أبقي عندي كمية من هذه التمور بمقابل عمل فهل فهذا يحتمل أن عمر رضي الله عنه قال أن يأكل منها بالمعروف يعني بقدر الجهد الذي يبذله فيما لا يكون كثير عرفا ويحتمل أنه قصد بالأكل حقيقة الأكل أن يأكل منها يأكل من هذا الثمر و و و ولعل هذا هو مراده لأنه قال غير متأثل يعني يأكل فقط لكنه ما يدخر وضح الفرق ما يدخر وهذا هذا الذي يظهر فالأكل إذا عمر قصد أنه لا يأخذ من هذا المال لنفسه غير ما يقوله واضح هناك قضايا كثيرة تتعلق بالوقف مسائل كثيرة لعلي أشير إلى بعضها على الآن الوقف في الأشياء الثابتة عقار مزرعة أرض إلى آخره هذا لا إشكال فيه بالإجماع أن هذا أمر مشروع وجائز لكن هل يكون الوقف لأشياء تستهلك شيئا استهلاكية استهلاكية مثل ماذا لو أنه وضع أوراقا في المسجد أوراق الأسئلة وقال هذه وقف ستبقى الآن عرفنا نحن الوقف أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة هل هنا يحبس الأصل في تحبيس بهذه الطريقة جواب لا واضح ما في تحبيس لو أنه جاء بعلب ماء قوارير ماء في المسجد وضعها عند الصفوف وقال هذه وقف هنا هل في تحبيس للأصل لا لو أنه جاء بطعام وضع تمر في المسجد وقال هذا وقف هنا لا تحبيس فمن أهل العلم من رأى أن هذا يصح كشيخ الإسلام من رحمه الله وكثير من أهل العلم يقولون إنه لا يصح أن يكون وقفا وهذا هو الأقرض الله تعالى أعلم لا يصح في هذه الأشياء التي تستهلك ما هو المقصود أصلا من الوقف ما هو المقصود أن يبقى الأصل ويستمر أجر هذا الإنسان ولا لا هذا هو المقصود أما هذه فيمكن أن يقع لو أنه قال هذا وقف نقول لا يصح وقف ولكنه يصح صدقة جاء وضع هذه الأوراق وقف فإنها تستعمل ويكتب فيها الأسئلة وهذا الماء يشرب وهذا الطعام يؤكل لكنه ليس بوقف وهذا كما سبق في بعض الأبواب السابقة فيما لو عبر الإنسان بعبارة ولكنه يقع على ولكن هذه العبارة تقع على أمر آخر يمكن أن يصحح به العقد مثل ما قلنا في قضايا التعلق بالسلام وهكذا هنا كما سيأتي أيضا في الوصايا وفي موضوع الوقف هذا. الآن لو واحد أمل على كاتب العدل وقال له إذا مت إذا مت فعمارتي في المكان الفلاني وقف تجعل وقف أو صيّاله كتب وصيته تقوى الله كذا وقال وإذا مت فالعمارة الفلانية تجعلونها وقفا. هل هذا الآن هل هذا وقف يعتبر ولا وصية أي تعتبر وصية واضح ينظر فيها الثلث ما تزيد على الثلث العمارة وتجرى عليها أحكام الوصية لكن لو أنه لو أنها تستوعب جميع المال وقال في في حياته هذه وقف فهنا يقع ولهذا هناك فروقات كثيرة بين ال بين الوقف وبين الوصية هذا واحد منها، فعلى كل حال ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه أو أو إتلافه، فهل يقع يصح يصحه يصح أن يكون وقفا؟ الأقرب أنه لا يكون وقفا لكنه يكون يكون صدقةً نعم. العلماء أيضاً تكلموا على إيقاف النقود هل تكون وقفا؟ أما إيقاف النقود باعتبار أنها تجعل للفقراء عطية هكذا صدقة فالأقرب أن ذلك لا يكون وقفا وإنما هو صدقة لكن هل يصح أن يوقف مالا يقول هذه المئة ألف وقف للقرض الحسن ما المانع من هذا حبس الأصل وسبل المنفعة فالاقرب أن هذا يجوز مع أن كثير من أهل العلم يقول لا يكون الوقف في الأشياء في النقود سيولة لا بد أن يكون في عقار أو نحو هذا لكن هذا لا دليل عليه نعم هل يشترط في الوقف أن يكون على بر على بر على طاعة على وجه من وجوه الخير من أهل العلم أن يشترط هذا وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله قل لا أعرف الوقف إلا على بر لكن من أهل العلم أن يفرق بين الوقف على معين وبين الوقف على جهة نعم فالوقف على جهة من الجهات غير المعينة يعني مو على شخص معين لا بد أن يكون على بر واضح لابد أن يكون على ذر لو أنه قال هذه العمارة وقف وقف على من قال وقف على لاعب الكرة ألي صح هذا الجواب لا لأن هذا ليس بوقف على ذر لكن على معين لو قال هذه العمارة وقف على فلان على فلان على أولادي بل لو قال هي وقف علي عليه هو الراجح أن هذا يصح ما الحاجة أن يوقف ماله على نفسه يقول من الناس من لا يصبر يبيع ولا يبقى في يده شيء ويبقى في النهاية ما عنده بيت يسكنه يا أولاده فأكثروا عليه فكل مرة يقول لهم خلاص ما عادنا ببايع ثم يفاجئون أنه باع. ويأتيهم المشتري يقول الله اخرجوا فجاء حتى يلزم نفسه قال هذا هذه الدار وقف علي فإذا مات ما يكون مصيرها وين تروح وين الورثة ما تروح الورثة هي وقف عليه هو ما قال علي وعلى أولادي لا قال وقف علي فعندئذ يكون لها وين وين يكون لها حكم المال المنقطع؟ فهذه القاضية تولها، نعم، ويصرفها في مصرف من مصارف مصارف البر، جيد؟ الوقف لا يورث. طيب، الآن الواقف وضع شروطا معينة في الوقف قال هذا المال يصرف على الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين وابن السبيل فقط هذه الأشياء هل يجوز التصرف في شرط الواقف ولا ما يجوز من أهل العلم قال لا يجوز إلا إذا تضمن مخالفة شرعية واضح ف... ومنهم من قال بل يجوز ذلك يعني الذين قالوا لا يجوز قالوا هذا مثل وصية فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه ومن قال إن هذا يجوز قالوا هذا مثل إيش قالوا هذا مثل النذر إلزام المكلف نفسه نعم بقربة لم يلزمها به الشارع لم يلزمه بها الشارع ابتداءً فالرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أي أن يصلي في بيت المقدس وكان النبي في مكة عام الفتح فأرشده النبي صلى الله يصلي وين في المسجد الحرام لاحظ هذا نذر فإذا كان في النذر ينتقل إلى مرتبة أعلى مما نذر فلا إشكال أن يحصل مثال فقالوا هذا كذلك هذا كذلك الآن هذا الرجل نذر أن يكون هذا عفوا أوقف هذه الأرض أو المال أو العقار على الفقراء والمساكين لكن وجدنا جانبا من جوانب البر والخير أعظم حاجة واضطروا الناس إليه فما الحكم؟ قالوا يمكن يتصرف بشرط الواقف ويعطى يعطى لهذا المصرف هذه مسألة شرط الواقف طيب لو أنه قال هذه وقف على أولادي يشمل الذكور والإناث وهل يكون ذلك بالتساوي؟ ولا يكون للذكر مثل حفظ الأنثيين كالميراث يكون ذلك بالتساوي يكون ذلك بالتساوي ليه ما يكون كالميراث أو الهبة على الأقل عند من يقول بأن الهبة يجب أن تكون كالميراث للذكر مثل حفظ الأنثيين وسيأتي مناقشة هذا إن شاء الله الآن الوقف هل هو تمليك تام؟ ولا تمليك ناقص تمليك ناقص فالتمليك الناقص هذا ليس بتمليك تام يكون على يكون على التساوي أما المراذ فهو تمليك تام والهبة تمليك تام فبعض أهل العلم يقولون إنها تكون للذكر مثل حظ الأنثيين واضح؟ فهذا الوقف يسمى تمليك استحقاق فقط لكنهم لا يملكون الأصل ولا يستطيع بيعه ولا التصرف فيه طيب إذا وقف على جهه اذا وقف على معين من الناظر يقول ما سمى الناظر لو قال هذا وقف على فلان من هو الناظر هو فلان من كان الوقف عليه لو كان على جهة معينة لو قال هذا وقف على جمعية تحفيظ القرآن من الناظر؟ الجمعية لكن لو أنه وقف على جهة مطلقة باب من البر هذا وقف على الفقراء من الناظر؟ وما ذكر الناظر؟ فإنه إن القاضي هو الذي يعين الناظر أو يكون القاضي هو الناظر واضح؟ يكون القاضي هو الناظر طيب هذا الناظر الآن لو أن الواقف ما حدد له أجرة ولا سما له شيئا ولا قال يأخذ بالمعروف هل له أن يأخذ؟ الآن هذه العمارة وقف والناظر فلان وما سما له شيئا وهذه العمارة تحتاج متابعة تأجير ومطالبة بأجرات وصيانة وأمور من هذا القبيل هنا يقال يقدر له أجرة المثل قدر له أجرة المثل لو قال هذه وقف على أولادي فللذكور والإناث طيب والبطن الذي بعدهم يكل من لمن؟ الآن لو قال هذه وقف على أولادي، فيدخل فيه الذكور والإناث. هذا البطن الأول اللي هم أي رقم واحد أولادهم مباشرة. البطن الثاني اللي هم أولادهم، من الذين يكون لهم حق فيه؟ أولاد الأبناء وليس أولاد البنات. لو قال هذا وقف على أولادي. واضح وقف على أولادي فهو للذكور والإناث ثم البطن الذي يليه لأولاد الأبناء الذكور والإناث ثم البطن الذي يليه لأولاد الأبناء واضح باعتبار أن ال أن أولاد الإنسان يصدق على ما كان من صلبه لولده فيما يتعلق بالبطون الأخرى وهذه المسألة فيها كلام معروف لأهل العلم وتعرفون ما وقع بين الحجاج وبين أبي عمرو ابن العلاء القارئ المعروف ولا لا يوم سمع أن أبي عمرو ابن العلاء يقول إن الحسن والحسين من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من ذريتي قال لا تقيمن على ذلك بينة أو لا أفعلن بك وأفعلن حجاج يهدد هذا الإمام فقال أوى ما تقرأ لما ذكر الله نوح ثم إبراهيم عليهم السلام قال وما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل محسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس إلى أن قال نعم قال وزكريا ويحيا وعيسى وعيسى ابن بنت عيسى ابن بنت فجعله من ذريته فقالوا يدخل في هذا في الذرية في الأولاد يدخل فيهم أولاد البنات بهذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد فسماه ابنا وهو ابن بنت نعم ولما كان يخطب ونزل وأخذ الحسن أو الحسين لما كان يقوم ويقع قال لما رأيت ابني وقال صدق الله إنما أموالكم, وأولاد وإنما أموالكم وأولادكم فتنة لحظتم فبهذا احتج من قال أن هؤلاء يدخلون في الذرية و... وبعض أهل العلم يقولون الاحتجاج بأن عيسى صلى الله عليه وسلم كان من ذرية إبراهيم المقصود أنه لم يكن له أب أصلا ومن لم يكن له أب فإن أمه تقوم مقام الأب والأم، لهذا يقولون في الفراغ إذا مات الإنسان وليس له أب ما هو بلا ما له أب أصلاً يعني ما هو بأنه مات أبوه كيف يكون ما له أب اعتبارا يعني لو أن والده تبرع منه نفاه قال هذا مو بلدي بالشروط المعروفة وقر هذا قاضي قال خلاص وبرأه منه والعاد صار ما اعترف به هذا الإنسان الآن له أم وليس له أب فإذا مات الأم ترث السدس إذا كان له إخوة وإلا فالثلث ولا لا والأب يرث الباقي تعصيبا إذا ما كان عنده أولاد. طيب هذا ما عنده أب. قالوا الأم ثالث الباقي. لاحظتم. فقالوا هنا الأم لما كان ليس له أب يعني عيسى صلى الله عليه وسلم وإنما خلقه الله عز وجل من أم من أم بلا أب. فعندئذ صارت الأم بمنزلة الأب. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن أبني هذا سيد ونحو هذا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين النبي كما في قراءتي أبي بن كعب قراءة ابن عباس النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم قالوا هذه الأبوة وهذا لا يخلو من إشكال في تخريج قول الحزن وكذا لكن على كل حال الأصل عند الإطلاق إذا قال أبنائي أو أولادي أو نحو ذلك أن أولاد البنات لا يدخلون فيهم ما هو من أجل قول الشاعر بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد هذا لا عبرة به ولا يحتج بقول الشاعر في متلاذ القضايا لكن عند الإطلاق أولاد البنات ما يدخلون في كلام العرب في الأصل في والله أعلم وعلى كل حال لكن لو وجدت قرينة أن يريد أولاد البنات فإنهم يدخلون معهم طيب لو قال إذا مت فداري وقف هل يكون الآن هذا تنفذ من الآن ولا إذا مات تكون لها حكم الوصية وينظر في موضوع الثلث إلى آخره هذا الثاني هو الأقرب مع أن من أهل العلم قال تنفذ من الآن ولو كانت أكثر من الثلث طيب بقي مسألة أيضا تتعلق بالوقف وهو أن الوقف عقد لازم لا يوهب ولا يرهن ولا يستطيع الإنسان الخلاص والخروج منه كثير من العوام بسهولة في المجلس الواحد يقول أكثر من كلام هذا شيء مشاهد وهو بنفس المجلس يقول للعمارة الفلانية وقف وبعدين يجلس يتحدث وكذا ويذكر أرض أخرى ويذكر عمارة ثانية وبعدين كذا وبعدين يقول لا والله العمارة الفلانية دخلها أقل من 10% ما هو بدخلها أنا عندي عمارة ثانية أحسن منها دخلها 12% إلا خلاص الثانية هي الوقف وهذه مهي هي بوقف بالمجلس الواحد يغير عدة مرات الأصل أنها تخرج من يده لكن يبقى النظر في مسألة وهي الآن أولا إذا تعطلت منافع الوقف ماذا يصنع به نحن قلنا لا يرهن ولا يباع ولا يهدى ولا إذا تعطلت منافعه ماذا يصنع بالوقف هذا هذا الآن إنسان حاط عمارة وقف لطلاب العلم في مكان كان فيه عالم وكان الطلاب العلم يأتون من كل مكان ومات هذا العالم وتنوسي العلم هناك وما عد صار فيه طلاب علم ولا شيء العمارة هذه ماذا يصنع بها الآن هي لطلاب العلم يمكن تباع وتنقل في مكان آخر يوجد فيه طلاب علم هذا الإنسان قد يكون أوقف عمارة في بلد يعتقد في ذلك الوقت أنها آمنة وأنها مستقرة ويعتقد أن الـ الـ الـ الـ يعني من الناحية مثلا نظامية أن القوانين عندهم يمكن أن يكون يعني وضعه ثابت وجيد وقوي وليس عنده أي مشاكل والأجرات مرتفعة وكذا وضع هذه العمارة وقف في تلك البلاد تقلبت الأمور بسرعة تحولت الأحوال وصار أي شيء للمسلمين هو محل تهمه وصار من هذه الموقف يمكن يستولى عليها ماذا يصنع يمكن ينقلها تباع وتنقل إلى مكان آخر آمن واشترى مثلها هذا الإنسان باني مسجد كان فيه هنا مساكن عمال وكان شركة وكان الشركة هذه أنهت مشروعها ثم بعدين شالت وبقي هذا المسجد ما في أحد ماذا يصنع به ينقل ينقل هذه أرض كبيرة لمسجد كبيرة الحي حينما بني كانوا بانين مكان مصلى ليس بالكبير يصلوا فيه فجانا في من الأرض مبنى الحي امتلأ من الناس ورادوا يبنوا جامعا في هذه الأرض الكبيرة طيب هذا الآن المبنى الأول ماذا يصنعون به نحن نقول لهم اجعلوهم مصلى للنساء قالوا النساء صممنا لهم في المبنى نفسه في الدور الثاني وفيه زجاج شفاف أو عازل أو كذا لما نشوفون المصلين ولا نعزلهم بهذه الطريقة وكان واسع وجيد ولا نحتاج احنا ماذا نصنع نقول نشيل المبنى من الأرض نجيب حفار ونوديه مكان ثاني ما يمكن يهدم بدلا من أن يهدم ماذا نصنع به نقول حطه مكتبه حطه مكان للتحفيظ طلاب يدرسون فيه القرآن قدر الإمكان واضح أحيانا يكون المسجد اللي بني بني قبل 25 سنة لكن الناس صار عندهم أفكار أخرى الآن. الحي كثر الناس فيه أرادوا توسيع المسجد كبيرة والمهندسون قالوا ما يصلح على هذا المبنى القديم لازم يشال وارادوا أن يضعوا مرافق ويضعون أشياء ويكون المسجد هذا ما شاء الله يقصده الناس ماذا يصنعون الآن نهدمه ولا ما نهدمه نقول انظر للمصلحة العامة إذا كانت المصلحة تقتضي هذا هدمه ولو كان لزال يعني له صلاحية هو طيب يبقى أجر ذلك الذي بناه أولا من أهل العلم من يقول إن أجره يبقى المدة التي كان يمكن أن يصلى فيه ولا يضيع من ذلك شيء كأنه موجود لكن للمصلحة هدم وبني من جديد لكن لو احتجنا الآن احتجنا إلى هدمه عندنا اللمبات والمراوح والأبواب ماذا نصنع بها والمكيفات هي وقف نقول تنقل إلى مسجد آخر إذا ما أمكن قال لك هذه الأبواب ما يمكن هي فصلة والنوافذ نقول تباع وتوضع في المسجد هذا ما احتاجوا إليها يضعونها في مسجد آخر هذه الآن مصلة في الجامعة جاء إنسان وجاب رف دواليب ومصاحف وجاء هذا الإنسان وجاب لهم جهاز عرض وجاء هذا الإنسان وجاب لهم كتب وجاء هذا وجاب لهم فرش استغنوا عنها وبني مسجد في هذه الجامعة وجاءهم كل شيء مؤثث وجيد وأفضل من ذاك. نقول أنقلوا هذه الأشياء وضعوها في مكان آخر مثل هذا نظير هذا لكن أحيانا توجد بعض الأشياء ما يمكن للانتفاع بها ماذا يصنع بها خلاص ما يمكن ما تصلح تباع. فرشة المسجد تقول له الله هذه الفرشة انقلوها المسجد آخر قالوا ما حد يبغاها الناس الآن خلاص ما يبغونها جديد وهذه الفرشة هل نرميها في الشارع؟ لا نقول تعطى للفقراء يتصدق بها من يعني كان مصيرها التلف مطوية ومتروكة هو المصير في النهاية الشمس والمطر هو التلف بحجة أن نتحرج الآن ماذا نصنع بها نقول لا تعطى للفقراء وعمر رضي الله عنه جاء عنه أنه كان يأخذ ستور الكعبة إذا يعني خلاص فكان يوزعها على الفقراء ما هو يوزعها عليهم عشان يتبركون فيها لا عشان ينتفعون يلبسون نعم فهذا يمكن أن يفعلها الإنسان بهذه الأشياء وهكذا يعني أحيانا تكون الأوقاف يعني بيوت طين وبيوت قديمة ما تجيب شيء يعني لا فيها أجار أصلا تهدمت ولا فيها قيمة أيضا لو بيعت بيت الطين هذا ما يمكن يمكن يباع ولا ببب بخمسة عشر ألف وين يبني بخمسة عشر ألف مسجد؟ نقلت توضع مساهمة في وين؟ في مسجد واضح؟ توضع مساهمة في وهكذا بالنسبة لدخلها وغلتها لو كانت الغلة قليلة وهذا الرجل جاي يجعلوا لي فيها اضحيح والغلة مئة ريال في السنة مجرين هذا البيت الطين 100 ريال منين نجيب له أضحية 100 ريال نقول تجمع هذه مع هذه مع هذه سنوات إلينا نجيب له أضحية ثم يضحى له فيها لاحظت كيف أنا أعرف أن اليوم أخرتكم لكن كان ما نستطيع نختصر أكثر من كذا في مثل هذه المسائل اللي يحتاج إليها حاجة ماسة وكان في البال إني أشرح حديث أكثر، لكن أرى أن هذا أقل ما يمكن الاستهزاء به. هل توجد طريقة أوقف بها شيء بمبلغ غير كبير؟ تقول نعم ممكن مصاحف دواليب ساعة في المسجد نعم بنقله. يعني يمكن يكلم في هذا لكن لو أنه أبى أو انتنع أو أنه ما كان موجود أو ما وصلنا إليه فالقاضي يقوم بهذه الأشياء كلها نعم بل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرى أن القضية لا تتوقف على تعطل المنافع بل يمكن نقل الوقف إلى الأفضل إلى الأفضل وهذا قول له وجه قوي من النظر إلى الأفضل بمعنى أنه هذه العمارة اللي أوقفها صارت في حي غير مرغوب فيه الآن وصارت الأجرات نازلة بدل ما كانت تأجر الشقة بخمسين ألف صارت تأجر بربعة عشر ألف بينما الرجل هذا عنده عمارة أخرى يمكن أن يضعها هي الوقف أو يمكن أن يبيع هذه العمارة ويشتري فيها شيء آخر أفضل فشيخ الإسلام يرى أن المصلحة راعى في هذا وأن له أن ينقلها برادة حطها في مكان مسجد وهذا المسجد رأى أنه غير معتنين بها ولا يكاد أحد يشرب منها جيد لوجود برادات صغيرة في داخل المسجد أو نحو هذا فله أي ينقلها ويضعها في مكان آخر وهذا أوضح لأن نفس الوقف نقل برمته يقول ماذا ما حكم إذا وقف الرجل عمارة على الذكور من أولاده دون الإناث هل يصح هذا الوقف؟ الجواب لا ما يصح ولا ينفذ ولا يجوز وهذا ظلم لكن لو أنه أوقف عمارتين متساويتين هذه للأولاد وهذه للبنات فلا إشكال طبعا هنا مسائل يعني الآن هل هذا لو أوقف على أولاده هل هذا في حيف باعتبار أن هذا المال لو ما أوقفه كان ممكن ينتقل لهم بالميراث يبيعونه ويستطرفهم فيه لكن هذه العمارة الآن أوقفها هذه العمارة تساوي عشرة ملايين فلما مات ما انتقلت إليهم بالميراث فقط الغلة وقد يقول على المحتاج من أولادي وبعض العلماء يرى أن هذا من الحيف في حقهم والظلم وذلك لأنه لا يكون لهم حرمهم منه التصرف فيه التصرف الكامل ثم بعد تبقى قضية الآن على المحتاج من أولادي إذا كان أوقفها في الدنيا فهل يعني هنا قضية المفاضل بين الأولاد بعد موته إذا جعلها وصية هذا حيف في بعض العلماء يرون إنه حيف في الوصية راجعوا فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في الكلام على الوقف ستجدون بعض الفتاوى تحدث فيها عن هذه القضية ليقول هذه يجعل الشيء الفلاني وقف على أولادي نعم فهو يحبسه عنهم وهذا الأمر قد أيضا إذا قال للمحتاج منهم طيب وغير المحتاج الآن سيقول أنا لماذا أحرم لاحظتم؟ فالقضية تحتاج إلى يعني شيء من ال ولذلك بعض القضاة لا لا يوجيزها لا لا لا وبعضهم وبعض وبعض الفقهاء يشترط أن يكون معها شيء آخر يعني يقول هؤلاء لأولاد أصلا لهم الميراث فما توقف عليهم؟ ولا تجعل هذا ايضا اما اذا جعل هذا بالوصية كان يقول اذا مت يكتب وصيته يجعل العمارة الفلانية وقف لأولادي تقول له هذا الان هؤلاء ورثه فكيف توصي لهم لكن لو انه قال هذه وقف للفقراء للمساكين ولمن احتاج من اولادي ان يأخذ منها هذه اوضح واسهل صار تبعا أنا لا أقول أن هذا لا يجوز لكن أقول مسألة هذه فيها كلام لأهل العين راجعوا نعم. إيه؟ أنا أقترح طبعا أننا نتوقف لأننا تأخرنا جدا الآن عشر تقريبا لثلاث دقائق لكن عندي سؤال مكتوب وأن تسأل الآن شفوي موضوع الوقف في أسئلة كثيرة أنا مجال ممكن في الدرس الجاي بالأسئلة نجل لا حبسكم أكثر لكن تفضل طالما أنك بدأت حتى المكتوب أنا وديني أجله أنا لا أريد أن أحبسكم نؤجل نؤجل أحسن طيب الله